في السير وعلى الطريق بنائر قد الأضواء والألوان تدعو النفات الراقدين تنبهوا وتحرروا من وسائط الضياني وتحرروا من وسائط الضياني إن كنت تبغي أن تعيش مرفهاً وتظل عمرك رافلا بأماني فاغضض عن الضغيان عينك واسترح واهتف بطول العمر للسلطاني وانظر إلى الأطفال دوما هاتفا، هم الليالي عن الجهاد أم نموليا جال الجهادنا لي يعني يعني هذه الدماء على الطريق بلائر قدسيه الأضواء والألوان تداولوا فتى الراقدين تنبهوا وتحرروا من وطاه الطيان وتحرروا من وطاه الطيان لا تذكرا ولو بقول هامس خبرا عن الأغلال والسجان وعن الزنازين التي فيها الردا متربص بكرامة الإنسان وان المجازر لا يداؤ حديثها لكنه يأبى على الكتمان لكنه يأبى على الكتمان لا تد ما الطريق مناهير قديسة الأطوائ والألوان تدعو فت الراقي نتنبه وتحرر من وطأة الطياني وتحرر من وطأة الطياني. عن الشعوب غدت قطيعا تائها ألفت حياة مذلة وهواني وعن الطوائف عاد عصر ملوكها يرجون نصرا من ذوي لا تذكر النبف الحديث منية أنا نقدس أنجس الأوثاني أنا نقدس أنجس الأواثني هذه الدماء ولا الطريق منائير مزية الأضواء والألوان تدعو المفارق الذين تنبه وتحرر من وثقة الطياني وتحرر من يا جنة الفردوس مأوى ساكت عن حقه ومنافق وجباني ضرب الشهادة لم تزل خطواته مشتاقة لقوافر الفرساني الرافعين رؤوسهم صوب العلا يرجون ذا الروح والريحاني يرجون ذار الروح والريحاني يرجون ذار الروح والريحاني يرجون الروح والريحاني